وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعندما أجلنا التفسير في قرآن كلمة درس كأننا وحنا قبل الله ونا آيات كبادة من سورة الإنسان سورة الإنسان وصورة مقية أحاديث قارا أكسو أرطي إمام مسلم صحيح يسوكو وليه النبي النصوب صلى الله عليه وسلم صلاة الصباح مالين تجمعها غقوتو ججري ألف لامين تنزيل سجدة يحلط على الإنسان aayatu laaba suradod ro ba wa kaad la yan insaan ka abul istis ibn lawgeedi iyahabana is sobihinti ya channabi ya marti qiyamura malin tumaahu ba ya simarka la isku sallallahu alayhi wasallam u ku صلاة بالصباح مالين تجمعه وانا السلمة اللي بتجيه بسم الله اللهم بي عيسى سورة بنكو باللابا الله سوء الرحمن نحريست عام كمتك نحريستاء هذي قال لي المسلم مخلوق ومن نحريستاء يهيستان الله أبهيه الله سوء الرحيم نحريستاء بقار مؤمنين تهيستان كمتك نحريستاء هذي هل أطى قد أطى حقيقة وحى على الإنسان إنسان كركي صحين وقتي. وقت وقت غاسه من الداري زمن كمدء وقت غاسه لم يكن إنسان كوصنها من شيئا مذكورا شيء شئا شئبه قال تعالى إله حويري إِنَّا أَنزَلْنَا الْإِنْسَانَ إنسان كوا مِنْ نُطْفَةٍ مِّنْ مَنِيٍّ يَقْظَانَ كَأَبْوَرْنَي مِنْ نُطْفَةٍ دَبِقَتْ فِي رَحِمٍ يَعْلَمُ كَأَبْوَرْنَي مَنِ الْبَشَرِ أَمْ شَيْءٌ يَخْلُقُهُ فَاصْبِرْ صَبْرًا مِّدَّ أَبَاهُ مِدَّ هَوَيْلَ اسْكَغَدَرْسَن نَبْتَلِيهِ حَالًا ان امْتِحَانَ إِنَّا أَبْوَرْنَي فَجَعَلْنَاهُ إِنْسًا كَوَحَن كَيْل مِّي سَمِيعًا مِّذ وَحْمَغْلَبَصِينًا إِنَّ اللَّهَ يُهْدِي بَيْنَهُم مّن صُنْعِهِ وَأَعَادَ بَيْنَيْ أَسْمِهِ وَالضَّبَ حَمَا شَاكِرًا آلَ يَهْدِيكَ اللَّهُ شُكْرِيًا وَإِمَّا كَفُورًا آلَ يَهْدِكُمْ فِيمَا بَلَغَ إِلَٰهَكَ عَبْدَكَ الْعِذْبَضًا حَلَّ الطَّاءُ حَرْفُ كَافٍ لَا بُدَّ الله حقيق وإنسان كأنو صمري وقت وصنعين شيء مذكور وحقيق قول ما هذا أحل إن لقد نغير حرف استفام وطقريري استفام وطقريري إن لقد نغير وقرأ بحث بديدن أيوه علي حل أتاقنين يميد على الإنسان إنسان كاكوكي سحين وقت وقت قول من الدهر زمن كاكامتها وقت قاسوا لم يكنو سنعين شيئا مذكورا شيئا إنسان كامصام مري وقت وسمت مركي نبي الله آدم بابا لك أقول يا بابا آها آن نفتل وعفوفين مقع ملاحين إنسان shay madkura laashe ga maay ma wa soomaray markaas waxa hayne maam wa soomaray leh yahay man aw jaddahu ba'da an lam yakun madkura ye chilsiyo dochu allah waa ila ya allaha saamar ku dhintana soo fixinna marka istifaan tabriirii la gaddigo iyee illa irada bimaana qatl radwa kubanaan waqtigaasna waxa loo leeyaa markii baabada uu ahaayey inuu nafa lagu afuufin afartan saray mafaasilin tublain qaan naflahu afuufin aw mail iskay le ka diba فأس وحيد دليل عدوتي قال له أصدرهم جديد وحجرة كرده مركو حدد من تندب ووصلنا لك إلهو عيري سبحانه إننا أننا خلقنا الإنسان إنسان كأبور شيء سيكون إنسان كأبور من مطفاة دبع مريهن كأبور وإنسان كأمرك لقربه آدم يحوى نبي الله إيسى انت كلمه يا لغه ابوري او ابي هو يا لغه ابو انت كلمه اله سوى دومله اووردي صوت صا اووردي صنين اله نبي ادم و ابو ري قصدو المذكر يا مؤنث منك ابوري حوان المذكر كابوري اصغر معنف نبي عيسينا مؤنثو كأبوري الثغو المذكر كأبوري انتكره منذكره وانفاعه كأبوري إله وغل يسوحانه وتعالى إنا إن أننا خلقنا أبورني الإنسان إنسانكي سانكي ملكوس موجود عن عين كبدي أننا موجود كبير ووحش لكبير أبورني من مطفق ببئة مليئة كأبورني بيوه مليئة انقف قدامي مريضه ام شاي تش اسكود احسن ام دي ابا يم دي هويه اسكادا ترسان ننتلي ما ابو فما واحد ما دي لو ابو الملك الله هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا لا باب اي ماسك معنى شيغايه إلهي ونهو كل النفر يحال امتحان ما مقبول او وحن ابو رئي الامتحان او ان يكون امتحان بالامر والنهي يا خالقي ابو رئي معاسني وانتحان له اله سبحانه وتعالى فجعيناه وانكتب له الهي سميعا مدوح مغل بصيرا او حركه معناها فبسبب ارادهنا ابتلاءه دون امتحان كان او ايات قالوا اركلا اي الله ابو ايات قالندغهو كو دغاي سان ابوخو سو امتحانهو گوديردرو او سن اخيره ماركا لا ترو خيدوردار او هيرين كي امتحانه كو بقى فالجعلناه فبسبب ارادتنا فبسبب ارادتنا ابتلاءه دون استعانة من امتحان السبب جعلناه عن كلمة سميحاً بصيراً من أننا نحن مغلوحاً آياداً وحن ربنا إناً إياً إسألتنا إسأل آياداً إلهي إنسانك سبحانه وتعالى وحكوة المامي سميحاً لفظ بقعاثه كلا الله وحكوة المامي إلهي وين صورة شورة وعريري ليس كميثله الشيء وهو السميع البصير إلهي السميع بصير السميع مركة لفظ الله وصفة السميع السميع إذن لفظ الله كالأطول مخلوق اللبوة السميع أهل السنة والشماعة قاعدة كليهين عقيدة دون كدس سنة وحينتا القاعدة لا باب لفياتين توافقان كما بلغت ان لابد مصم مسمي... اما حقيقه اسوافقته مكه قلطو. اتفاق الاسماء لا يقتضي ولا يستلزم اتفاق المصميات والحقائق هاتين اسماء بالاسوافق سميع بسيط يسميع بسيط مكه ترى اذا منك اللازم مُصَمَّهَا لما تتعلم وموصوفنا على صفائنا إيه حقيقه إنه إسوا فقد كتنا ما كتنا صفو والبعب أحدك لو تيريو اللهم نسمي يجيو النقوني سمعي يبصر كي يسفادة كلي ما لو تيريو وحي لائق تهيب بكماله وعدمته وصفات إلهي كمالك سيحدى النبي صلى الله عليه قوة مرك المخلوق اللوتي لينا وحي اللائق الطعيب بمخلوقيته وفقره إنو يه المخلوق فقيره إلهي كبهان صلى الله عليه قوة اسم الشبهان صلبت أخارك المخلوق يذكره طول مخلوقاتك أعسكم مقعي ترغطي المامي سيشبهي مخلوقات أو مخلوق إصلاح هذا من روضيه قعان ليه كنا قعان ليه يتخسيه يقول أنشاتنا قعما يليه مت مت شبهانا شبه. فما ضال الخالق سيكون مركة أو النقان حالكا خالق خالق سيكون بيه كتابي مخلوق شبه واحدة كرامة واحدة كرامة واحدة أهل السنة والجماعة هل وجه اسكما الشبهان مقع عهده اسكوا فقال ووصفه هل وجه اسكما الشبهان تصالان وعا انكو كون فلان أفر وجه وإذنكم يتفهم الكرتان ويسكو كلافايا أيضا وجه اسكشبين إلهي وإلهي سبحانه وتعالى صفكسته ليه هنا أفر طب وكفهم الكرتان إلهي وإنا سمح يبصر سمحك يس يا بصر كيسو وإزري مركز بالوضع معك لكن سمعه يا بصر وحادث ووحد ذلك كلمه بعد عن لم يكن سبحانه برك ورجيتي إلهي وإنا سبحانه وتعالى سمح الجيس يا بصر كيسا وأبد لكن سمعه يا بصرك وافان وعبد بابا يوتيغي سمعه يا بصرك وكامل واصم مقل او سود ما جيرو وكامل سمعه يا بصرك وناقص دير بيغا واخا كشي سن انه سم الله وناقص صم اذا يبصرك الله وصفه ذاتي الله شغاسك صم اذا يبصرك مخلوق حيث الله شيء السماء ان صبرت لنصين وقال لك اوصنسين ان انت شيء قدكك كما والله تمام صفات الله على طريقه هل دريق كيف يسمعون القلافة؟ من الصحابة والتابعين والتابعين صحابة هي أرددو دي هي أرددو دي صدح دي قرنئ النبي خير فأخبر قاتل كعين هل دريق كمرا لبطريق ملا إلهي وتعالى أصف كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أصف كل شيء عن اللفظه نواسقا معنا نواسقا تشبيه نوع استئال عليا وإلهي ونا عبدكم مشابه كيفنا كما امناء اهل البدع ونو عله هي وقالوا لو كيف يسير حديثا قبل واه انكار ايات او ينكر كان لاقفوا على طوره آية بنكر وكافر هل حرف دون القران قوه بها مركز واحد المسلمين و ا ويرين الافريق تسقانن معناه الليخير يردن لفظه راجير اولا واش هيك لكن معناه صحيح يردن واللي هي واهل البدع وحا قالت اه ان طريق البدع يمضي اهل, أهل, السنة أهل, السنة أهل الله صنع واله واله يدوالي هي سداسه ودهيان يسد اويلي اي لا لفظي سوقا يدان لكن معنى كلا لا باس تويليه ما واتس و التلبيس اله هو ان الله ولا تلبس الحق بالباطل حق و باطل تسوق قسمين ايه من تلفيق الله سوق معناها الا اولوا طريقه فهميتها ان لفظي يا معناه لا سوق تشبيهه كيف من الجديده و طريقه الصحابه و أهل السنة والجماعة ظاهر كثير من صفات إليه وعن كآخرين إن, إن شاء الله هل من مرشي إن أصحصها مدك سلف الصالح سلف الصالح يقول لنا الصحابة تابعيالك إي أطباق الطابعين وصدحي قرني الرسول كيري صلى الله عليه وسلم خير الناص قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدح هذا قرني ويسلف وصالح. تصالح هذا كتاب كان عن كأخينا إنه وكتاب العرشي كتاب العرشي وعي اسكالي أبي عزبالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي حافظ ذهبي كتاب كيسوه كيف اسكالباته وحكسه ربي يا أبو, أبو بكر احنا دمنا علي بن ثابت الخطيب البقدابي أول أنت يا فردق اللي يا صديحي جرياً بماركاً يا ماذا كي سالفك الصفات أو كأمي سنة ماذا كي سالفك أو كأمي سنة صفات أيوة المامة وعييري أن الكلام في الصفات أما إن لقاها ذلك الصفات فأما ما روية منها في الصنعان الصحاح فمدب اهل السلف اثباتها واجراءها على ظواهرها وهي لا وري اي احاديث تسغن مذهب السلفك والا الصغ و على ظواهرها لغره سحيفه ظاهره ظاهر ك سوى ظاهرك الله لائقها ما ظاهرك متبادر إلى اذهان المشبه قل ايكم مشبه كانت من معضلات ذهني ولا وهي سودددغايا ما او صفات المخلوق ضمان معضله ومشبهه ما ككرار يقضواقان صفه الله ايا وها مسكدهد كو سودددغايا صفات المخلوق كدبي كعران اني ظاهر كنسحب سيان ماركا ساي لخيريان اوديه ماركا ظاهر كا واصفا له هي اولى اتقاع هل استقامت ونفي الكيف والتشبيه عنها وعين اللي فيه. ولي ما ذكرت سبب وان باين كان بسحب كيف يرى لا انفيو قال انكم كيف قرم النار تشبيه من جاء فيها صفات الله مركه قاعده قف كاستقطعت او عامره ان هي كده تكون فهم الكرام او التمام واي عقيده صحيحه فهم الكرام ستجد دينك صحيحة وعلميك نقفك ستوى فهمك دينك صحيحة سوى ماذا يدين اوه والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام فرع على الكلام في الدات ستجد مركز الصفات ضلق هذا الله هدل هذا الكاسوق فرع كيه إذا يتضلق هذا الله إذا يتضلق هذا الله اوه في ذلك حجوه ومثاله عندما مركز واحد قال إن والدراس والذي تبع لما كان كهذا علمه صفات دي سنوضضا سنقاضينا هل, هل وضوضا مرعينا وإذا كان معلومًا أن في في أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وطنهيب وهو يري هدو يهي مدل أوب يهي رب العالمين سوقد للسوقها إنو يهي إنو شرون للسوقها اي ايضا حين الى هذين اما كيفا لو شيء فكذلك اثبات صفاته فانما هو اثبات وجود لا اثبات تحديد وقبي صفاته هو اساسه ذلك مركز صفات الله العليا صفات الله الاولى هي العليا الى هذين كيفا لو شيء ما لو شيء اساس وهي فيدا كنا يد وصم وبصر مر كام الى غيره ان ترى ما قال أراك مكان لنا قاعدة إلهي مقالك أراك ألاك فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه وصبت تلمامه الله تبعي سؤوسه غير لتلمامه يوه ولا نقول إن معنى اليد القطرة ماذا أن يد معنى هو قطرة هذا هو تأويل كيف ولا نقول ان معنى السمع والبصر العلم بهما انه سمعا وبصرا كمعنى العلم ولا نقول انها جوارح وادوات الفعل بهما حرمهما الله مدين ونقول انما وكتب اثباتها وحال انها واجب ان لا صور لان التوفيق النسخ ورد بها قص اورر عنها ان مخلوق الشبهان اللي جاء في صفات لقوله تعالى ليس كمثله الشيء معاه يلي الله يريه إلهي وحشيء ولمده مجره وهو الصميح البصير وحانا يريه مثل مقل بلان وارك بلان إلهي صمع يبصر يسكن صبير وحونيس كعن فيه وهو ينتمثيل وقوله ولم يكن له كفوا أحد إلهي وحشيء أحد إلهي لمده مجره إيه أحد شبه جوز كلابات كتاب العرشي صدح بقول كنتون يلي مسألة اسمها المسألة القلافية أهل السنة والجماعة إجمعي كلهم آياتك إي أحاديث تصوأر ورطي حقيق قضع الوحنبار إي أن الوحنبار مجلس هذه رفضك المعنى السلقال لحين رفض معنى كله فصير وحليل مجلس هذه رفضك أحد عرقتي من جيس مركز أدوها الله يفرأ أيت أسد اللي حتى اسيت لافيقكم عدم استعماله معناها حقيقه وحذوله جده من جهسي مركز, حق مركز يعني حقيقه لميره مركز لافيق معنيه سو لو فان بان ير حقيقه ليره صفابه اليه حقيقه في ان ذلك نفسه مجاسكم ان بان تشين الحافظ حافظ المقرب ابو عمر ابن عبد البر كتاب كيسي تمهيدك تمهيدك وحيو غيال دبعنا أفري لباطنك المقرب لقود دابعي تشوز كتدرات بغول أفرطان يشام بغ دبعنا كأخينيو اعيد دابع دائم مؤسسة الفرقان للتراف الإسلامي وحيو غيالك تشوز كشانات تشوز كشانات بغة بطل كنتم يليك عيلي صدعان وحيسكوا وقتها يعني خبيب البغداد وعيلي هو أفر بطل ليك يلي صديح لي وخامك وعيلي حافظ ابن, ابن عبدالبرق قال عبد ابو عمر أهل الصنة مجمعون أهل الصنة وحيكو اجمع سيهين على الإقرار إن إلا لقر بالصفات الواردة كلها صفات سوأررت بممان إن لقر بممانتي صفات سوأررت في القرآن والسنة وحيكو إشمع سيه والإيمان بها إلا هميو وحملها على الحقيقة لا على المجلس وحيكو إشمع سيهن حقيقة الوحنبار يفق عن الله لليه حقيقة الوحنبار صمع مقال كاللال لي بسط أرق كاللال لي حقيقة الوحى مبارة إن جاسب الوحى لا يكيفون شيئا من ذلك لكن كيف أمشيقان هل نطعو كمدة صفات ولا يحدون فيه صفة محصورة صفات لك وضيلكم أحد أيام وأما أهل البداعي والجهمية كلها والخوارج وكلهم ينكرها دمام البرعه تشميهه والمعتزله خوارجته وانكري انكري بعض ايات فلف د بصر توف جمع انكريا لفظه هذين كران كفر اهل مقالات كودر الغمه شيئين تفسير الحديث والتشبيه سيسيري سيسيرت الماما وعيري ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة بما نهل بدأه شيئا من الصفات إلى حقيقة كحنباري ما ويزعمون أن من أقرب بها مشبهة وعين لهم ضدك الصغاح صفات الله ومشبهة وعيري وهم عند من أثبتها للمعبود يقول المداه هذه السنه استقت صفات با الله معبود كاي دي ديان فلا وهان صفلهن ما جيرو و معدومه يليه و الله كوعن و الحق فيما قاله القائلون بما ان الدغب به كتاب الله وسنه رسوله وهم ائمه الجماعه والحمد لله حق روحه قول كاي له ده بق كهدلي الله كتاب فيساء إيه سنة رسولكو واحد قبا واقين تتكساس قبا واقين والشماعة الهالي سنة امدو ديوين اما تحميله تحميله واللحيان آيات اللفظة إلهي سكتل ماهامي ماهامينا إلهي اللفظة أنا قرآتو كباتي ماهامي واللحيانه معنى كليكو أولا تحميله فهل الله سنة ترميده مطره شرح ماهامي وا سنن تمدري فيه مركم مرى حديثك ليه بقول لي هذني اللي له و دار التصيف سيد حديث كان او صفه الله حديث كان النبي جروي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صدقه وياخذها بيمينه الله صدقه واقبل من يدي سنة فيربيها لاحدكم قف ان كما يصدقوا ربح الله او سياديه كما يربي احدكم مهره قفن كما سدوا كوريه برنامجك حتى ان اللقمه لا تصير مثل عود حتى اللقمه صدقه استقيت ابورت عود او كل والتصديق ذلك في كتاب الله هو الذي يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات ويمحو الله الربا ويربي الصدقات دليل خوميره يقيتاب قال لك سوغ الله يتوبه واقبل ادمم دي صدقات كان الله واقبا نبي كان يري ميدتي سو قادا الهي في بابا وقفه واك بابي مالكيسه الهي صدقات كان واسياديه هذا حديث صحيح وقد روى عن عائشه عن النبي نحو هذا وقد قال وكرمك دبيس وعالمي السلف الصالح وقد قال غير واحد من اهل العلم في الحديث انبرروا الحديث ده تبريره حديث كقومته انه وحي الهي في هذا الحديث حديث كان ي وما يشبه هذا وحا ولا وحي شبيه بنار روايات اخرى قام من صفات صفات لله هي والنزول الربي رب ياسود ده احاديث اشهيه تبارك الله قيمته سبحانه وتعالى الله سريه كل الليلة الى سماء الدولة يقول قالوا الوحيد من أهم علمه قد ثبتت الروايات في هذا أرهم كانوا سمعهم وقصوا عن الروايات ويؤمنوا بها صفاتهم على ولا يتوهموا كيف يلس موت سيمة ولا يقالوا كيف اللبهما وكذا معنى سلاس قوكاس هو الوحيد الذي يقول عن مالك امام البالي سانسوي صدى صلوه هميناء سانسوي وحوين للشيجم وصفيان بن قيينة صدى ساليون وعد الله ابن المبارك انهم اي مضاسوا قالوا حيرابين فيها هذه الحديث امروها عبد كيف صدى الداخل كوم بحصية ايدي لكم كيف شيجي داخل كاسو كيف ايدي للشيجم وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة سيداس ويقول أهل السنة والجماعة أهل العلم يقول أهل السنة والجماعة وعما الجهمية فعنكرت هذه الوايات أيضا وين كرين رواياتها لأنه لا يوجد رفضه إن كرين معاية لصفات القرآن كيف يقول هل آياتها دائرة آياتها من القرآن كم يتراه كفرع من قرآن أقوى شعورينا التفسيري حديث المباشرين مقارات الإسلاميين اللي كنت معنا اي وحوياً آياتك إن تصفغان لطبك أي معناه اللي يقصك على كهناه اللي وهي فانكرت هذه الروايات وإنكرت الجهمية وأما الجهمية فانكرت هذه الروايات وقالوا هذا التشبيه وحيراً إلا صغوى تشبيه وقال يكر الله تغارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والصمحة والبصر رمان <تصفيق> ترمي الله اياه مشهر الكتاب كي سهل مالوحن عين قعنه للي مقله للي بصره للي فتأولت فيه فتأولت تشهمية هذه الآيات آيات وقال لحية تشهمية ماذا بالتشهمية وهي رفض يطلع الصغو إن معناها ملك لليو اللحية وقال لحية تشهمية وقال لحية تشهمية ايه ayat al-wasf kamain kin wa fa saruha ala ghayri ma fa sar ahli al-ilm wa hay yakun fasireen ahli al-ilm wa hay yakun fasireen wa hay ahli al-ilm katwa fasireen wala فالتلبس الحق بالبعض الوحيد وهو فتأولت هذه الآيات وفصروها على قير ما فصر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيد الله مرعا لك عندي سطنا أبونا وقالوا وحيرا لأن معنى اليد فيه يده وأغير على التأويل فرق عن الإثباغ له سليسا اللفتك قفه ماركو صغو أو محقو أولا اللفتك هدو سيجري تأويل أصدق <أوصف> آيات الأمر كالسوغاني معنى اللي حين يرقن كرة يرقن معنى وحي معنى اليد هنا القوات وأيوت وقال إسحاق بن راهوه إسحاق بن إبراهيم وحيه يكون تشبيه في ريب القاعدة تشبيه لرما رقيه كرة تشبيهوه السوغنان إذا قال قفكم بركو إلى يد الله وحيه يدقان أو أقان لمدة وكاسا تشبيه أو مثل يد غعان أو غعان لمده مركو يراه او صرح كان سمع مثل صرح امام مقل او كلام فاذا قال مر مثل صرح فهذا تشبيه كاسات تشبيه او يراه مقل, مقل قال مقل بدون لمده كما قال لو صدق ييره يدون وسمع وبصار وي. إلى أن جاء النتيس مغال ولا يقول صنعهم كيف ولا يقول صنعهم مثل صنع ولا كصنع فهذا الله يكون تشبيه كاصل تشبيه مجموعة وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله الشيء وصدع الله فيه تشبيه الله وإسكان فيه وهو الصمع البسيط وعن اسكوا بسيط صدع السمعية وطريقة ذا أهل السنة إلغفصر يد قطر إلغفصر النعمة إلغفصر الملك وبعض المجرير على ماهر سوى ماذا تشاهدين مركبه وفصره يله قول بل يده مبسوطة طانع وحناه يهد حديد يد النعمة الغفصر قوى الغفصر أما الملك نبي آدم الأبوري خصوص يده معنى لفهم كريا حانا مكلوقة بما القطر أما قطر أما سأسرادتو أوري وغيري وإذا كان ذلك كذلك أردتو سيديسي هاي بغدال وعباد بالمغضي وبري قول من قال قفك يري معنى اليد من الله القوة ونعمة أو الملك في هذا الموت سفران نشان الله يقول السواء رأتي قد كن فصيري قوة قوة كن فصيري النعمة قوة الملك كن فصيري على طريقه التهميده ما هن طريقه اهل السنه امام الائمه محمد بن اسحاق بن خزيمه كتاب ترغيب واشجاه التهميده واهل الميلاد ظاهر ككل خيان واهل الميلاد وقبل التهميده سنه جديده وكان لكن لا في عياده سوقان عياده من كرايا لكن ملي كعياده سوقان اي ظاهر بعض ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى وكذلك يقولون أنه في آياتك رب العالمين قد تلم أنه عرش لكسر يا أيها وعرف أن نؤمن بخبر الله أنه بورك على الله جل وعلا أن خالقنا اللهم أبور المستوى وحو كسر مر على عرش عرش يسو كسر مر لا نبدل بدل, بدل من كلام الله هذا هو الذي استوى الله وقرنا قضي بدل ما ينقو او استورد استورد انكم أنه استولى على عرش فريد استوى لفضك آيات واضفك لكن عندما يكون فصيرين استولى عرش فريد فهذا سيكون أولا لا استوى وعلى المعنون استوى ما وعقر نقضي ما فبدلوا قولا غيرا الذي قيل الله قول كله يرمدان هينيكو بدلانا يقاطين كفحل اليهود وسيد يهود السمايدي لما أمروا أن يقولوا حبا مرك لي ور وها كربن دمبي دمبي غين له كيردو ان فقالوا يهود واحد حين مرديا ربنا مخالفين لامر الله جل وعلا اي عمرك على الكرافه كذلك الجهميه تم يبوا صح يات وحيلها قوت استوى, وحي استوى كل صفات الله وله هي اذا ما كان مع عق بريق الجهميه يا طريق قلت لك أن ينكرون فأيك إنكروا وكيف كافر مسلم مضحاً بقول ينكرون لك أن تسوق التأويريين واجههم أهل بدع ينكرون لك أن تسوق رفضيك أي معنى وظاهر كحقيقة كحنبارة تشبيه كيف كان فينا وعلى سنة مركوها الإسلامية الله سيكون قصراً الله مستحى قال تعالى إلى أم اننا انا وهديناه ان سان وهمني هرنكه هلكوا وحلوا جده هدايه الدلاله والبيان حق يا بعضك يا اوكل عبدين وسيدي رب يري واما ثمود فهديناه كالعاد غير ثمود اليه عرو وطدوا عبدين فهديناهم وهم من لرج الحق وافقتنهم اه واما ثمود فهديناهم ويحلل شرع حق يقطعينه ايضا ناصصا كذلك الى يقول ان عنده دين انه انسان كواه من الني او او عقباينه السبيله وضرب العقبن شاكرا حاله يهمد شكرنا او الهي ابو ري عابدا كفورا حاله يهمد قال لي بظلم اه حبقي ابو ري كعبالك دحه سانك لو باسو قيبصم لو باسو قيبصم متربقي ابو ريه عاوده اي الله امنفتي سو هلاغا حديث حديث امام من حديث ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ما من خالد يخرج الا بباب حايطان قسكص قورجيس مركو كسوبخا الباقي صلى الله عليه وسلم له بيد ملائكه وحايته بيد الشيطان على الواسبه او جحتك هي مرض مثل شيطانك جحتك وعين فان خرج لما يثن بالله اذا تبعهم ملك بالرايه فلم يزل تحت رايه الملك حتى يرجع الى بيته هذو قفكو مركو غوريكا كفخا وحكي لها قال لي كيهي اوبا كتاب سواق الصم سلام سوتو كانا وا حجينا وا عمري سنه وحكي لها قال لي كيهي اوبا ارورتي سو سو شقي على انكاس ملكهوس يسوكو سوغنان الى اصول الله تجورك سوغر وإن خراج لنا يسخط الله اتبعه الشيطان بغاية فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يركع الى بيت وحي الهي ليها توقف حقوقك جورك مربو كباحة دادو غلاين سوى بدلو دادو غلاين صادعو دادو غلاين حادو سبارو غلاين بكتو قمارو السعوداء توماس ورس على الزين وص على ماندوريو وص ظلمي وص لا يمش في ص على ظلمي وص على شيطانك عنك في هرقاده اراص صولك عنك شيطانك كهوت شقين قفكمركا وائروس سكبحيد ويؤات الدكتوريين ولذا سستريده محاله ان سكبح اسمه دبنكا دي اسمه الهلك وانا اقصد النبي يري ابي اش صلى الله عليه وسلم اريد ان اغرق مكبحه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه بالله اين ترى الله هم طرساتهم باسم في حاله مليء ان حمامته يضربت او اللهم اني اعوذ بك ان اضل أو ازل او مزل أو عدم أو او أو او اتشلك او يوتل علي فين اطراضا صاصبح يرنا رسول الله عليه اه الهي واناكم مgqlgenاتي الهي واناكم مgqlgen اللهم ينعذ بك عن أن الضل انا البادي ومن اله كان مgqlgen الا البادي يوم اله كان مgqlgen انا سنبرير هذا ان كان مgqlgen اله وابحي أن اَا أنوَ قَفْ ذُلمياء إلَهُ كَامَةً realidade إلا صغيرة إلا ذلك Jaimah إلا شخصه وكهي جواء بداخل بالقيام واصمة شمح نغاق إن <Okay>. شوفят إياه يجب الهيل مادخ إذا جللي أن الله بداخل به فمرق صار <تص إلَهَ تيذهب الواصلي إذا لا يثق فرقة fairly صار صار هؤلاء كنا في ذهب حديث إنsın سبحانه صلى الله عليه وسلم entreprisesré من عشر الثفافي جاليعن أعادك الله من إمارة السفهى إلهيها كا إلهيه كو ومان غابتها ماذا نمده وقتك ما انغابتها أي ما رحضاً مقرأيا إلهيها إلهي. إلهي كا إلهيه وشرباً إلهيه قال وما إمارة السفهى مركز لرسولك الله من غابتها إمارة دوده قال أمراء يكونون من بعد لا يهتدون به داي ولا يستنون بالسنة فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِ فَلَأُرَاكُمْ لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرُدُّونَ عَلَيَّ حَوْدِي نَبِي خَيْرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ إِلَيْكَ قائلًا لِيَوْمَ إِنْ مَكَنْتَ وَأَبْدَمَ رَحْوَ عَنِ الْجِبَالِ كَمَدَحْنَا ضَنَانَا الكتاب والسنة إن لغو الصحر عقيدة لكي تقول لغو إبانيستو حكمك لكي تقول لغو مضلغ مامورو ما بلغو حيري الله قف كواد بين اليال مرخ خائمين و ظالمين بين اليال مرخ عدالة الشيخة بين ونظالمين بحاجة الوحي ردان أبدو ما إلي هاي أغورتي إلي ايجا هره يقول هي لكو حكمان اذهبوا اليه <سؤال> وعلى رباه اليه <سؤال> شيئ يسوق الحكم والظالم مرتقب هو حكمه من روح يردك اس ظالمينتا او بيناليالك طفقه بينته الحكمه نعوذ بالله من ذلك والله ومصيب مرحب دي دركة نبي قفتا لقى إليان نارا يلو أروريني مكسو أروريني الحوض كي. نبي مولغي صلى الله عليه وسلم ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولائكم مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي نبي مولغي صلى الله عليه وسلم مبعد اسمان قاتا بين اليالك هم ظالمينتا to cambain to al-urhumay gumigo wana kugancin kuwaso aniga igamita anugara kuwasan kamita hay kuwasana hautkayga kusoo arori doona hautka iguu imaad doona ya ka'ba min hijire asomu tunna ka'ba min hijire sunku wa gashani sunka sunnada batto wasataqatu tutdhiul khati'ah dambiga ibabira he sabaqata batso wasarat qurbanu fa burhanu صلاة اضباح ويخوتك قومومي يا سيد الصلاة اضباحو يا كعب بن اجرا انه لا يدخل الكنفه اللحم من صوت النار اولى به كعب بن اجرا وكنه القري ما يهرب حاران كو سو بشي قاد قاد قدا خوري كب قد كترخد يا عنطا هرب حاران كو سو بشي جنبه مغال لا نوش كعب طارطا هيب كعنطى وا لا نوشك hirim Haranta haram ta magalo nara iskaray ribabat kashkayda Markasad Unta, ta hirim Harantas, kusoo chanada magalo Varimata ta isbareleyo dadka dhaca dadka ayaad qarin ka ku hadda hirim ka haram chanada magalo innahu la yadkhulu janna jannada magalo lahmu nadat min suhtin. Hiriil haram ku dhashay chanad amma galo annaru nara nara nara Sõidut ta jõus on lahe, et usse ei ole. Haramba ta umed, et Biggola kega asata. Harambu tsirka, et Bukuda sõidut tsanada, on margalo. Hiririka haranta, et usse ei ole. Annadu on nad vii. Annadu on nad vii. Annadu on sallallahu